او عن شيخين الى علي بن مسر عن المختار بن فلفل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذ ساء ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آنفا سوره فقرأ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم يمد ويقف عند رؤوس الآية هذا من عندي كان يمد ويقف عند رؤوس الآية رسم الحديث فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه انيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فاقول ربي انه من امتي فيقول ما تدري ما احدثت بعدك هذا الحديث اورده مسلم هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ان اقول فوتر فذكر في الاحاديث السابقه حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين وظهر معنا أن الصواب من اقوال اهل العلم من خلال جمع ما ورد في الباب أن النبي كان يقرأ البسملة ولكنه كان لا يجهر بها ولا, نست... ولا يجوز لنا أن نستفيد من افتتاحه بالحمد لله رب العالمين أنه لم يكن يدعو دعاء الافتتاح. كما ذكر ذلك بعض المالكيه فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء الافتتاح، فإنه ايضا كان يقرأ البسمله ولكن بالسر لا بالجهر وهذا ما رواه جمع عن قساده عن أنس ورواه كما بينا ذلك في الدرس الماضي جمع عن أنس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بسم الله بمعنى انه كان يقرا ولكنه لم يكن يجهر ومضى معنا أثر عبده بن أبي لبابة عن عمر أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح وهذا الدعاء هذا الجهر كان بالتعليم ولذا ينبغي بالإيمان إن استمر على عدم الجهر في أن يظن عوام الناس أن البسمله لا تقرأ وليست آية من الفاتحة يستحب في حقه أن يجهر احيانا كما جهر عمر بدعاء الاستفتاح فيجهر من باب التعليم أحيانا ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عنه وعن خلفائه أنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم هذا نظهر جمهرة العلم الشافعي يرون الشافعية يرون الجهر بالبسمله ووجهنا كلامهم في الدرس الماضي ولدعي للعاده والجهر البسمله ورد في قراءه سوره الكوثر ولن يرد في قراءه الفاتحه فيسن للإمام ان يسر ولا يجهر وان يكون هو هذا هو الغالب من هذه الغالب من هذه الإمام هو الغالب من هذه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نقطه ينبغي أن ننبه عليها وهي أن الصحيح المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ورد على وجه غالب فينبغي أن يمتثل محبوه ومتبعوه وأن يجعله غالبا والمغلوب ينبغي أن يبقى مغلوبا فلا يجوز أن يصبح الغالب مغلوبا ولا العكس فمثلا النبي سلم مرة ما ينبغي أن يكرر هذا ينبغي أن يفعل فلتسا ومرات قليلة من باب التعليم فحسب مع القول بأنه وقع خلاف بين المحدثين وعلى رأسهم الشيخ الإسلام بن تيرو القيم فضاعفوا جميع الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة للصلاة ولكن الصحيح والذي تقنضيه الصنعة الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سلم ولكن هذا كان في النادر وهكذا في سائر الأحاديث الكلام الان ليس على الحوض ولا على الطرد فالكلام على الحوض والطرد له باب خاص في صحيح مسلم ياتي في آخره في اخره كتب الله لنا حياه ان شاء الله نصل اليه ونتكلم عن الحوض كلاما مفصلا وعن سبب الطرد والباء العاد ولكن الكلام الان نحن بصدد الكلام على ايش على البسمله فيقرا النبي البسمله لا يلزم من قراءه في ماء الكوثر خارج الصلاة أنه يجوز أن نقيس ذلك فنجعله في الصلاة وقرأها قبل صورة فنجعلها قبل الفاتحة فالعبادات لا يجوز فيها القياش فالدليل الشاسعية على القول بالجهر بالبسملة في قبل الفاتحة مرجوح ليس براجح وليس في المساله ولذا النووي رحمه الله الشافعي وذكرت لكم مرات أن تبويبات مسلم ليست من صديق مسلم ومسلم فرد الأحاديث فردا وقد وهم واخطا من عد مسلم من عد مسلما شافعيا مسلم من أهل الحديث كالبخاري كالترمذي كبداود من أهل الحديث يدورون مع الحديث ويعرفون خلاف أهل العلم ومخطئ من أنكر أنه هنالك مذهب لأهل الحديث هذا خطأ جسيم فعلماء الحديث لهم مذهب وخلافهم مدون في مطولات الكتب اقول هذا الحديث اورده المسلم هنا من اجل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في البسمنا اقفوا اياكم بعض الفوائد العجلة التي فاتت الشارخ ثم نعود ونقرأ كلام الشارح ونعلق عليه بالاجاز فاقول والله المستعان تبين معنا ان مدار الرواس الحديث بالجملة النمك في يود جل الرواس في يود باستثناء على القليل جدا وعلى رأسهم انس صحابي الحديث وهم من البصرة وذكرت لكم أكثر من مره أن علم الحديث نبت بذورها في المدينة وترارعت ونمت في البصرة والكوفة وأينعت وقطف ثمارها فيما وراء النهر الذي فعل ذلك لئمة البخاري بالبخارة ومسلم النيفرور إلى آخره كما تعلمون من اللطائف قول بعض الثلاث في تفسير قول الله إن شامئك هو الأبطر فقال مقولة عجيبة وهي سنة لله كونية موجودة على مر الزمان وما زلنا نعيشها ونحياها قال ما من سني ما من سني إلا وله نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك وما من بدعي إلا وله نصيب من قول الله تعالى إن شامئك هو الأبطر والابطر والاقطع الذي لا ذكر له كم من اهل البدع من يسمع الكرابيس الان وابن ابي دعويد دؤاد ومروس لمعتزلة من يسمع لهم الان لكن من يسمع باحمد بن حنبل امام اهل السنة تسمه يدور في الخافقين وهكذا شأن اهل البدع شأن اهل السنة واهل البدعه على مضي الزمن فما من مبتدع الا وله نصيب من قول الله تعالى إن شامئك هو الأبكر ومن سني إلا وله نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكره العجيب في من بالتفصيل والتسير من الأقوال في كتب التفسير لما نقرأ إن عطيناك الكوثر نجد أن بعض المفسرين يذكروا أقوال عديدة جدا في الكوثر. فمنهم من يقول نعطيناك الكوثر أي القرآن ومنهم من يقول أي تفسير القرآن ومنهم من يقول التوحيد ومنهم من يقول النبوة ومنهم من يقول الشفاعة ومنهم من يقول الإثار ومنهم من يقول كثرة الاتباع ومنهم من يقول انشره الصبر وفي أطوال كلها أمام الحديث لا رVI لها ولا قيدة فنعم الله أعطاها لأمور كلها ولكن ليس في المراد بالكوثر فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم في الامور الدينية يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم شريطة الا يغطي عجزه ولا جهله إلا إن فهم من السياق أنه لا يعلم ولذا في البخاري لما سأل عمر أيكم ندري لماذا نزلت بما نزلت هذه الايه, الآية ويسألت آية قالوا الله ورسوله أعلم قال لا تقول هكذا من كان يعلم فليقل ومن كان لا يعلم فليقل لا اعلم ولا يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله اعلم في المسائل الدنيويه ولا في المسائل الغيرية واحد الاخر عن مساله في الرياضيات في الاسكنديزيا فيقول له الله ورسوله أعلم هذا خطا أو يسأله عن دواء مرض أو عن غائب متى يعود فيقول الله ورسوله انا هذا خطا فالنبي لا يعلم الغيب هذه عقيدة اهل السنة والجماعة فلا يذكر الله رسوله اعلم إلا فيما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين الخالصة من أمور الحلال والحرام والراجح من أقوال الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وإن أصاب فإن الله يقره وإقراره حجة ولذا يجوز المسائل الدينية والنوازل أن يقال الله رسوله اعلم بناء على ان النبي مجتهد لان الصحابة كانوا يجتهدون بحضرته وكان يرسلهم قضاة صلى الله عليه وسلم وهذا ارجح الاقوال قال فانه نهر اقول الاقوال السابقه في معنى الكوثر لا وزن لها امام قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل وفي رواية عند النساء صحيحه من حديث عائشة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في فطان الجنة. قلنا وما فطان الجنة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وسطها. فهذا هو الكوثر. هذا هو الكوثر. هذه فوائد احببت ان اتذاكر اياكم بها قبل ان نقرأ شرح الامام النووي رحمه الله. نأتي الان الشرح قال رحمه الله. باب خجة من قال البسمله آية من أول كل سورة سوى براءة فيه انس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر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 فيقال ما تدري ما أحدثوا بعدك استفاد من هذا أن الأمة قسمان أمة دعوه وامه أمة فالكافر من أمة محمد أمة الدعوة والمبتدع من أمة الاستجابة ولكن الاستجابة غير تامة وفي مثل هذه المواطن التي ينتفع محبو السنة بحبهم لنبيهم وسنه نبيهم صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن لا يعد هؤلاء بانهم من امه السنه من امه الاستجابه التامه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذا يطردون ويزاد بهم وفي حديث اسماء كان ابن ابي مليكه والحديث عند البخاري لما كان يرفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن ابي مليكه وهو تابعي الحديث يقول على اثره اللهم انا نعوذ بك من ان نرد على اعقابنا او ان نفتن فمن ابتعد عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخد سنه النبي صلى الله عليه وسلم سفينه للنجاه وقد كان الاوزعي يقول السنه سفينه نوح من ركبها نجا من لم نفعل ذلك فإنه في ساعة شدة يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فتنة قال اللهم إنا نعوذ بك من أن نرب على اعقابنا أو أن نفتن فالإنسان لا يسرق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مفتون ومصباق ذلك قول ربنا عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فمن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مفتون ولذا لما قيل لمالك قال له رجل إني أريد أن أحرم من دويرتي من دويرتي بيتي وكان قريبا من الميقات فقال له مالك لا تفعل قال مالفق ما بين بيتي والميقات إنما هي خطوات فكان مالك يقول له إني أخشى عليك الفتنة إني اخشى عليك الفتنة فمن زين له عقله ورأيه وهواه وعادته وتقليده شيئا وقدمه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مفتون ورحم الله عامرا الشعبي لما كان يقول اذا استطعت الا لا راسك رأسك الا باثر فافعل. إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاطعل ولذا زينت أهل الإسلام أهل السنة الذين استجعون شنك النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض السلف أهل السنة في أهل الإسلام فأهل الإسلام, الإسلام بين سائر الأديان وسمع أحمد رجلا يقول الحمد لله إلى الإسلام فقادره وقل وعلى السنة الحمد لله إلى الإسلام والسنة فالحمد لله الذي حبب إلينا الإسلام وهدانا للايمان والحمد لله الذي حبب إلينا سنة نبينا وجعلها حكما على الأطوال وجعلها وجعلنا نصعد الله يجعلنا من أهلها وأن يحيينا وأن يميتنا عليها وأن يستعملنا لنشرها نعم قال وفي رواية ما أحدث وفيها بين اظهرنا في المسجد قوله بين قال الجوهري بين فعل أشبعت الفتحة وصارت الفا واصلة ومن قال وبينما بمعناه زيلت فيه ما يقول بين نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه ثم حدث المضاف الذي هو أوقات قال وكان الأصمعي يخفض ما بعد بين إذا صلح في موضعه بين وغيره يرفع ما بعد بين وبينما على الابتداء والخبر قوله بين ظهورنا أي بيننا الكلام غير ظاهر والمعنى كما تظنون كما يعني سمعتم غير واضح والسبب أن فقطا وتحريفا وقع في الكلام وذكرنا لكم اكثر من مرة النووي رحمه الله في تفسير الكلمات يكثر من النقل من الصلاح الجوهري وهذا منها. ويكثر ايضا من النقل عمن ما نذكر لي ما هي موارد النووي في اللغة. اي الكتب تفضل. كتاب. الازهري في كتاب تهذيب اللغة. ايضا يكثر من النقل منه. اكثر ما ينقل من تهذيب اللغة الازهري وهذا كتاب عجيب ومهم. يفيد طالب علم الحديث قرأته باحثا عن الأثنين فوجدت فيه أكثر من سبعين اسناد، وكتب اللغة فيها أثنين كثيرة ومغمورة تلزم لطالب علم الحديث في التخريج لما قرأت معجن نقيص بغلب الفارس ومقلح ست مجلدات وجدت فيه إثنادا واحدة أما كتاب تهذيب اللغة الأزهر لما مررت به والكتاب كبير في نحو ستتشر مجلد فرحت لما وجدت قرابه سبعين اسناد في هذا الكتاب وهكذا كتب اللغه اقول في كتاب الجوهري الصحاح الجزء الخامس صفحه الفين واربعه وثمانين يقول ما نصه اسمعوا وصوبوا العباره واثبتوا الناقص حتى تفهم العباره يقول بين فعلا وليس فعل بين يعني الوزن الفرفي لبين ايش فعلة هذا الوزن الفرفي بين فعلة ثم يقول اشبعت الالف ففارق الفا ثم يقول كلمة واصلة ومن قال اشتبوا واصلة واضربوا على من فيصبح الكلام هكذا فعلا اشبعت الفتحة فصارت ألفا وقال أي وقال الجوهر وبينما بمعناه زيدت عليه بين وبينما بمعناه أي يعني بينما بمعنى بينه زيدت عليه ما زيدت بينما زادت على بين ما وبينما بمعناه زيدت عليهما والمعنى واحد تقول بين نحن نرقبه اتانا اي اتانا بين اوقات رقبتنا اياه والجمل هذا جديد بعد اياه والجمل مما تضاف إليها اسماء الزمان والجمل مما تضاف إليها اسماء الزمان كقولك أتيتك زمن أتيتك زمن الحجاج أمير أتيتك زمن الحجاج امير ثم حدث المضاف الذي هو اوقات ثم حدث المضاف الذي هو اوقات قال اي من الان قال جوهر وكان الأصمعي يخفض ما بعد بين ما بين بعد بين ما ساقطه من جميع المطبوعات بين ما اذا صلح في موضعه بين يعني اذا كان بدلنا بينما وصلحة بين فتكون بمعنى بينما ففين اذا كان الرسمى يخطب ما بعدها وغيره يرفع ما بعد بينا. وبيننا على الابتداء. والخبر قوله بين اظهرنا. بذا تصح الجملة ويفهم معناها. واما وهي على الحال الموجودة المثبتة. فهي اشبه ما تكون بايش? بالكلام لا كلام غير مفهوم. ولذا الضبط و. صحة ضبط النص هو شيء في العلم ومنما يعين على ضبط النص الرجوع الى النسخ الخطية الموثوقة واولى النسخ يرجع اليها نسخة المصنف المجهدة فان لم توجد يرجع الى نسخة الى نسخة مقابلة على نسخة المؤلف ان لم يوجد يرجع الى نسخة ناسخ قريب عاد بالمؤلف فان لم توجد ينظر في نسخة من عالم محرر. محرر. ان لم يوجد بحاجة لاكثر من نسخة. ومن احسن الاسباب بضبط النص في اي كتاب في علم التحقيق. ان يرجع الى مصادر مؤلف. وان يجهد الباحث في معرفة المصادر التي نقل منها المصنف. فان فعل استطاع ان يعرف الخلل وان يرجع الخلل. وان يجوده ونذكره على الوجه الصواب هذه هذا شيء مهم في الرجوع الى الى يعني الطرق التي تعين على ضبط على ضبط النص وفي الحقيقه من خلال قراءتنا ونحن الان في الجزء الرابع من شرح النووي وجدنا اخطاء في جل الطبعات وقد حصلت جمله من او اكثر من نسخه من النسخ الخطيه ولكن هذه النسخ ليست مضبوطه بعد كما ينبغي واليوم في علم التحقيق يتعب في التعليق والدكتور كثير من المحققين يكتبون مساحات واسعه والبركه فيها قليله الا من قبل المجودين الصادقين والنص فوق يكون نص الله عز وجل يكون النص غير مضبوط. الاصل في عملية التحقيق ضبط النص اولا. فالفرح على ضبط النص هو اهم شيء في عملية التحقيق. هي رقم واحد ان تبرز نصا كما وضعه مؤلفه او ان يكون قريبا منه. وهناك مدرسة من كبار المحققين لا يعلقون وانما يضبطون ضبطا حسنا. فان تفرح بكتبهم لانك تعلم انهم يضبطون ضبطا حسنا كثير من المحققين اليوم فيما رايت وخبرت وقرات وراجعت بعضهم لما تمر به الاشياء الصعبه يحذفها يسقطها وهذه خيانه عظيمه وبعض المجودين من المحققين كالشيخ سعيد الافغاني في تحقيقه كتاب الاجابه يقول كنت وقد حصل نسخه الزركشي والزركشي كان فقيرا وكان ينسخ من دكاتين الكتب وكان المسفاح يغلقون عليه دكتينهم يبقى ينفخ وكان خطه رديئا ومما يعني يرفع همام طلبة العلم ويجعلهم يقدرون من يقدرون الجهد في خدمة كتب التراث لما يقرؤون مثلا كتاب لامثال سعيد الأفغاني رحمه الله وعلاما من علماء يقول كنت أمك في الليلة من العشاء إلى الفجر واناق ولعل أقرأ كلمة أو كلمتين من كتاب الإجابة خط شيء وشيخنا الألبان رحمه الله في كتابه مخطوطة ظاهرة وكان يذكر هذا كثيرا في مجالسه كان يقول لما نسخ كتاب ذن الملاه لبناء الدنيا من الظاهرية كان الخط رديئا قال فكعنت في قراءة كلمة قال حتى نلت وأنا أفكر فيها قال فاستيقظت وانا اتكلم احلم فسمعت قائلا يقول هي كذا. قال فاستيقظت فكتبتها. ثم لما استيقظت قابلت فوجدت الكلمة على النحو الذي كتبته. وهذا مما هذا من فتح الله عز وجل ومن اعانه الله في الولاة للصادقين. هذا الغاب يحتاج إلى جهاد عظيم. وجهاد هذه العلم في والله الذي لا اله إلا هو لا يقل عن جهاد المجاهدين في فخرهم وفي تعرض حياتهم لأعدائهم فلا يعدل دم الشهداء الا مداد العلماء والفروسيه فروسيتان فروسية السيف والسنان وفروسية العلم والبيان فمن لم يكن من اهل هاتين فروسيتين ولا ردء باصحابهما فهو كل على نوع بلد الانسان اتصلى نجمع لنا سرسيتين وان سلم حاله الاولى فاتك فنستغفر الله منها ويكفينا كما قال نبينا حتى ندرء النفاق عنا ان نحدث ان في صنائها اما الثالث فتحتاج الى سهر وتعب اسال الله عز وجل ان يرزقنا ذلك نعم قال قوله اغفاء اغفاءه اي نام. يعني الاغفاء اخذته السنة وهي النوم الذي في العين. وهذه الحال هي الحال التي كان يوحى فيها الى النبي صلى الله عليه وسلم غالبا. قال وقوله آلفا اي قريبا وهو بالمد قريبا اي الساعه آلفا قريبا نعم. قال ويجوز القصر في لغة قليلة. كيف تقفى من يقول لي آنفا بالمجد. وان قصرناها ماذا نقول هاتي عمزة. آنفا. آنفا بالمجد. وإن نقول آنفا. نقول آنفا من غير مجد. نعم. قال وقد قرأ به في السبع. قرأ به القراءة السبع ولا يوجد آنفا في القرآن الا في موطن واحد في سورة محمد. عند قول الله عز وجل قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاء وهل قرأت لا في الحقيقة وقع خلاف على ابن كثير وهو من القراء السابع وقرأ البجل وهو معتمد في القراءات ضعيف عند المحدثين قرأ البجل روى البجل عن ابن كثير أنه قرأ آنفاء أنه قرأ آنفاء والبزي هو الذي يروي حديث التكبير بعد قراءة سوره الضحى وهو ضعيف عند المحدثين مدار, مدار, مدار قراءة مدار الجهر بالتكبير عند ختم القرآن من الضحى للناس على البزي وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه رواية حديثية فالبزي كلام الشارع النوري صحيح، إلا أنها هذه القراءة من انفرادات ابن كثير على رواية من انفرادات ابن كثير على رواية الله أعلم نعم قال والشان والمضغب والأبتر هو المنقطع العقد، المنقطع العقب الذي لا عقب له فكل منقطع عقب يسمى أبتر قال وقيل المنقطع عن كل خير قالوا أنزلت في العاص بن وائل على قول وقيل في أبي جهل وقيل في عقبة بن أبي معيط وهذه أقوال السلف ومنهج ابن جرير أنه غالبا يجمع بين هذه الأقوال جميعا وخلاف السلف جلده في التسير كما قرر الشاطبي في المواصفات جلده خلاف تنوء وهنالك قول يجمع اقوالها وجعل اقوالهم اقوالا متقابله وسردها على اوجه مختلفه كما فعل بعض المتاخرين كابن جوزيف الذاك كابن نسير ليس بمنهج حسن اقوالهم غالبا الخلاف بينهم خلاف تنوع كل ذكر شيئا تحتمل احتمله الناص اما بمنطوقه او بدلالة من الدلالات المعتبرة له والله اعلم نعم قال في هذا الحديث سواء وقال والكوثر هنا نهر في الجنة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم يأتي السؤال هل النبي فسر القرآن جميعا هل النبي يفسر القرآن جميعا لا الله عز جل يقول وما انزلنا اليك القران إلا لتبين للناس ما نزل اليهم فهل بيّن النبي؟ كلما هل بين النبي عندما فسر هل بين النبي بينا بالعمل والعمل نبدا هنا قول. ومن دقيق فقه عائشه رضي الله تعالى عنها انها لما سئلت عن خلق رسول الله قالت رضي الله تعالى عنها كان خلقه القران فبيانه احيانا بالقول اهم بالفعل ومن عجيب ما وقفت عليه من كلام الشاطب الذي ينقله عن شافعي قول الشافعي ما من حديث إلا وله سلة بكتاب الله علمه من علمه وجاهله من جاهله ولا يكون الإنسان راسخ في العلم حتى يشعر كلام الله لذا الصحابة علموا من الكتاب ثم علموا من السنة فطالب علم السنة عليهم أن لا يهملوا كتاب الله وعليهم أن يحرصوا على النظر في كتب التفسير ولسيما التفسير المأثور نعم قال وهو في موضع آخر عبارة عن الخير الكثير وقوله يختلج اي ينتزع ويقتطع أن يستخرج, يختلج ينتزع يستخرج قال في هذا الحديث فوائد منها أن البسملة في أوائل السور من القرآن وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا وفيه جواز النوم في المسجد وهذا أمر كان في زمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفعله أهل الصفة لفقرهم ومن بديع النكاة العلمية التي ذكرها الشيخ بن تيمية ورحمه الله أن النبي لام ابن عمر لما قال نعم الفتاه الا إلا أنه كان يقوم الليل وتركه كان سبب هذا اللوم أن ابن عمر كان كثير النوم في المسجد فكان ينبغي أن يؤدي حقه فلما ترك حقه فالغرم بالغن من نام في المسجد فعليه ان يحرص على قيام الليل اكثر ممن من نام خارجه فلهذا لان النبي ابن عمر وكان بعدها لا ينام الا كامتصادة الطائر وكان يسر من قيام الليل ولكن فيه ما قرره الشارع انه يجوز للانسان ان ينام في المسجد نعم قال وفيه جواز النوم في المسجد وجواز نوم الانسان بحضره اصحابه وهذا ليس من خوار من المروه لو ان رجل لو رجلا غلبته عيناه فهو في فهذا ضعف بشري ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحاله كان ياتيه الوحي وكانت هذه الاثناء تاخذه وتؤتيه صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الوحي فالاستدلال قد يعني ينازع فيه التقرير صحيح، لكن نقل الحديث قد ينازع فيه. فالنبي في فائس الماء في المسجد، والله تعالى اعلم نعم. قال وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره مما يقتضي حدوث أمر مستحب له أن يسأل عن سببه. سال الصحابه عن سبب التبسم فإن رأيت أحد يتبسم فلا يحرج عليك أن تسأل وليس هذا من لغي الكلام وفيه ما فات الشارح أن الرجل إن أعجبه شيء فله يتبسم فتبسم ضحكا من قولها عن سليمان فإن أعجبك تقرير أو أعجبك قول أو استدلال أو خبر أو فرق طرق سمعك خبر فرك فلقد كان تتبس في المشروع ولا حرج فيه نعم قال وفيه إثبات الحوض والإيمان به واجب وتيأتي بسطه حيث ذكر مسلم أحاديثه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى ذكرنا لكم أكثر من مرة أن من النسماة المنهجية للمسلم في, في صحيحه أنه لا يكرر إلا عند الحاجة وبالتتبع وجدت مسلما كرر كثيرا ومئات الاحاديث فاتت مرقم او ناشر كتاب صحيح مسلم شيخ محمد صلى الله عليه وسلم فالتكرار كثير واما الايمان بالحوض فأما الامان بالحوض فهذا وارد بل ثابت عن نحو 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد عن 20 او على نحو من 20 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين واما الانكار انكار الحوض فانكرته الخوارج وكان ينكره بعضهم وثبت عند البيهقي في كتاب البعث المشهور عن انس قال ما حسبت ان اسمع وانا بين ظهرانيكم من ينكر حوض رسول الله فكان النكران في زمن تابعين. لان هذا زمن ظهور الخوارج ففلتح سنن ابي داود ان عبيد الله بن زياد كان ينكر الحوض في قصه طويله روى لما سئل ابو برزه عن انكار عبيد الله بن زياد وكان احد امراء العراق لمعاويه لما سئل ابو برزه الاسلامي رضي الله تعالى عنه فكان يقول وقد سئل هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الحوض، فقال أبو برزة معا لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، فمن كذب به فلا سقاه الله تعالى منه. هذا كلام أبو برزة، هذا كلام أبي برزة. فمن كذب به فلا سقاه الله تعالى منه. فاكتشاف بالحوض هو من سمات أهل البدع، من سمات الخوارج ومن سمات بعض من أنسر عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإمام بالحوض عقيدة الدنى والكلام المفصل عن حوض يأتينا في محله في وقته إن شاء الله نعم قال وقوله لا تدري ما أحدث بعدك تقدم شرحه في أول كتاب الطهارة والله أعلم تكلمنا هذا فيما مضى نأتي إلى باب جديد ولم يورد مسلم تحته إلا اسناد واحد وهو قطعة من حديث وائل بن حجر الحضرمي اليمني رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منثور يحتاج إلى جمع وقد شرعت في جمع طرقه لنسج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منه خاصة أسعى الله أن يعين عليه والحديث هذا فيه الفاظ انفرج بعض الرواسي بها ووقع تشويش وقيل وقال وقيل كثير بين طلبة علم الحديث في هذا الزمان في إثبات بعض الألفاظ ومما يلزم وأنتم تلاحظون أن مسلما رحمه الله بدأنا في الصلاة من البداية الآن وصلنا إلى بعد قراءة الفاتحة وبعد البسملة وصلنا إلى وصلنا إلى وضع اليدين وصلنا إلى وضع اليدين فمسلم يورد صفه الصلاه بابا بابا وأنه رحمه الله يتكلم عن فقه ذلك فالآن نأتي إلى وضع جنة اليسرى ونعرج فيما ثبت خارج الصحيح من الفاظ من محل هذا الوضع اين يضع اليمين على الشمال كيف يضعهما اولا ثم اين يضع اليمين على اليسرى بعد ان يقرر سنية وضع الجنة على اليسرى وهذا هو مذهب اهل السنة بكافة ائمتهم ولسيا من الامة الاربع المسبوعين على اطوال ضعيفة وردة عمالك لم يرها عنه الا ابن قاسم. وتعلق بها المتأخرون لأن من قواعد المالكيه في تقرير مذهبهم أن روايه ابن القاسم في المدونه عن مالك هي المعتمده في المذهب خلافا لمن روى عن مالك وان خالف ابن القاسم من هو أوثق منه أو من هو اكثر منه عددا والصواب عن مالك كما في موقعه باب قصد ابن ولا يوجد دليل مع من انكر القبضة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى والأحاديث المرفوعة الصحيحه الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبض وكذا الأثار الثالثة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض التابعين أيضا صحيحه صريحة في القبض أخرجين على الشمال ووضعهما على الصبر كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع حديث الباب ثم نتكلم عن بعض دقائق الاسناد ثم نعود للشرح والله الموفق. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل على القمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام شيال أبنيه. ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه هذا الحديث مضى معنا بعض ما فيه من فوائف قية ورفع رفع اليدين وكي رفع اليدين ومحل رفع اليدين فلداعي الإعادة ففصلنا ذلك في برثة وبرقين فلداعي لأن نعيد وذكرنا أن النسل المتواكرة رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع رقي إجازين قبل الركيون مسلم ينوع ذكرى مشايخه ظهر الحرب ما كميته. تفضل أبو خيثم ما. بلدي من ما أي البلاد هو بغداد من أي البلاد من نسا نسائل نزل بغداد نزيل بغداد كم رواية له في صحيح مسلم كم رواية له في صحيح مسلم كم 1260 ألف ومثلين واحد ثمانين رواية لأبي خيثمة في الصفحة المسلم. روى مسلم عنه ألف ومثلين واحد ثمان رواية وأما شيخه هنا عثان أبي مسلم الصفار وله جزء محفوظ في الظاهرية وله ثلاث نسخ بثلاث الروايات، وله ثلاث نسخ أيضا في برلين في مكتبة الدولة لم يطبع للآن وهو مهم إذ عثمان عثان من طبقة أحمد بل هو شيخه ومسلم عندما يروي عن عثمان يعلو في هذا الإسناد. وذكرنا أكثر من مرة أن مسلما لا يوجد عنده الرباعي ما عنده الرباعي ولا يوجد عنده الثلاث. أما أحمد في عنده الثلاثي, الثلاثي ولا يوجد عنده ثنائي كما ذكرنا في مرة من المرات. أحمد عنده ثلاثي وليس عند وليس عنده ثنائي. وكان العلماء بالثلاثيات عند كرمي ثلاثي عند بخاري ثلاثي. كان العلماء بالثلاثيات لعلوها والعلو العالي غالي. على أحلى وشيخ عثان بن المسلم همان بن يحيى بن دينار العودي وهو بصري وهو ثقة ومحمد بن جفادة فهو ثقة أيضا أما عبد الجبار بن باء بن وائل فهو يروي عن أخيه ففيه ثلاثة من التابعين عبد الجبار وعلقنا والمولى فيه في هذا الإسلام ثلاثة من التابعين عبد الجبار يروي عن أخيه علقنا ويروي عن مولى لهم أيضا فهذا المولى لم يسمى ومما ينبغي أن يذكر أن المزي في تهذيب الكمال ذكر فصلا قال فيه هذا الفصل فيه طول ولم نكسبه هنا على طريق الاستقفاء بل اقتصرنا فيه على ما عرفنا اسمه ثم يجري مجراه ولم يعرف اسمه المزي اسم المولى ولذا لم يترجم له ولم يعرفه احد أحد من شراح صحيح مسلم ممن نالت اليد أو مما طبع قطب صحيح مسلم مطبوعة لم يعينه أحد ولا عينه أبو ذر صلت بن العجم في كتابه تنبيه المبن تنبيه معلم بموهماك صحيح مسلم وقال لم يعرفه الوالد السعيد أيضا والده لم يعرف هذا المولى والمولى غالبا الموال مغمورون وهم ينسبون إلى أسيابهم ولا أدر ذلك في الحديث هذا الحديث كما ذكرت لكم قطعة من حديث دوائل طويل وصف فيه صفقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وانفرد الرواة كل منهم بحرف او بكلمة او بزيادة فمبشر بن إسماعيل رواه عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وذكر أنه قبض وجعل الجبنه على الوسرى على قبره فذكر على قبره العلماء يأخذون ذلك الزيادة لأن مبشر ثقه ولأن سفيان ثقه فيأخذون ذهبه ولم يذكرها عن سفيان إلا مبشر ومع هذا قبلت وروى هذا الحديث زائدة بن قدامة ووثقة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائد بن حجر وذكر فيه أنه أشار بالسبابة وكان يحركها وضعب طلبة العلم بعد طلبة علم الحديث يقولون عن التحريك أنها لفظة شاذة ولما نقول لهم لماذا شاذة وهي في الحاق الشبيه بالشبيه النظير بالنظير أقوى من رواية مبشر عن سفيان فلماذا قبلتم على فضره وقد افترض بها مبشر عن سفيان عن عاصم عن أبيه عن وائل ولم تقبل روايه زائدة التي رواها عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل وهم يقولون أن جمعا من الثقات من من رووها عن عاصم ابن كليب ما ذكروها قلنا لهم لا هم لم يذكروا خلاصها فهذه زياده ثقه وليست بهذه بلفرة شاذة كما يقول بعض الناس يقولون قال ابن خزيمة في صحيحه شذ زائدة قلنا لهم اخطأتم وكل من رد هذه الزيادة ذكر هذه الكلمة عن ابن خزيمة والمدقق في لفظ ابن خزيمة يجد أن ابن خزيمة في صحيحه قال تفرد زائدة وفرق بين قوله شذ زائدة وبين قوله تفرد زائدة ولو أننا استقرأنا منهج ابن خزيمة في صحيحه في التفرد لو يقبل تفرد الكثيرين ويبني عليها احكاما ويضوض عليها ابوابا فهذه الزيادة كان يحرك الصبابة هي ثابتة من حديث وائل بن حجر ومن قال انه انفرد بها زائدة نقول له لا يدره ذلك كما انه ما ضر مبشر بالفراد زيادة على صبره ما ضره ذلك فان قلتم خالف الاكثرين قلنا ما خالف لو أنهم ذكروا لا يحركها وهو قال يحركها لكان هنا المخالفة لكنهم سكتوا عن هذا, عن هذا الموضع فلما سكتوا عن هذا الموضع وهو الذي ذكره علمنا أن من حفظ حجة على من لم يحفظ كما أن مبشر حفظ شيئا لم يحفظه غيره وأصح ما ورد في وضع جنة على الإسراع أصح ما ورد في هذا على الإطلاق هو على صدره في هذا الحديث وسائر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والاثار على فيها أنه قبض أو أخذ أو وضع النا على اليسرى وأما محل الوضع فلم يحدد إلا في هذا الحديث وهذه سنة قال بها جمع من أهل الحديث واستفاد من هذا الحديث قال ثم التحف بثوبه التحف بثوبه كبر حديث قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حمام بن ناحي العودي وصف قال الشياء اذنيه وتكلمنا على هذا مفصلا ثم بعد التشيير التحف بيديه التحف بثوبه التحف بأباءاته وفي هذا إشارة إلى أن الحركة في الصلاة ليست بمكروهه دائمة والحركة في الصلاة تأتيها الأحكام الشرعية الخمسة، فقد تكون واجبة، وقد تكون مسمونة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة، والتهريب قد تكون مبتلة للصلاه وقد تكون غير مبتلة بالصلاة. وبوح الإمام البخاري في صحيحه باب العمل في الصلاة، باب العمل في الصلاة، فرجل لا تصح صلاته إلا بحركة ليست من جنس حركات الصلاه فيجب عليه أن يقوم بهذه الحركات كان يدخل في الصلاة وهو لم يتجه في القلة فعليه أن يتحول وأن يتجه إلى غيرها كان تذكر أن على ثوبه نجاسة أو على حذائه نجاسة فيجب عليه أن يخلع ثوبه إذا لم تكشف عورته على خلاف في كشف الأورة أو أن يخلع حذاءه رجل مثلا بالامثله العصرية التي يمكن أن تكون واطعية رجل أخذ عين فهول وحملها في جيبه وذهب ليسلمها لمختبر في الطريق أجدنا فمية للمسجد وصلى وهو في الصلاة ذكر أن في البول في جيبه ماذا يفعل يقول ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة هذه خراسة يا أم عمري ما أحد من أهل العلم يقول من تحرك ثلاث حركات فصلاته تبطل بهذه الحركات الثلاث، ما أحد يقول هذا قول عند الحنفية يقولون من تحرك. بحركات من غير جنس حركات الصلاة ثلاث حركات فأكثر في من الواحد صلاته تبطل هذا كلام حنفية يقولون من تحرك ثلاث حركات في من الواحد من غير جنس حركات الصلاة فزاد على الحركات الثلاث قالوا صلاته تبطل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر تكبرة الإحرام التحف بفوبه فالالتحاف بالعباء والفوق قبل حتى يستقر الحال قد يتحرك في هذا الالتعاب اكثر من حركة. فالعمل في الصلاة قد يكون واجبا. كما ان ملي خلع حذاءه وخلع من خلفه احذيتهم في حديث يأتي معنا ان شاء الله. وقد يكون مسنونا كان ينبني تمام صلاة على حركته كأن يكون واقفا في ممر الناس. مشغولا بهم. فحينئذ عليهم يتحرك ل يجمع خاطره ويسكن قلبه وقد تكون مباحة الحركة فالأصل فيها أنها مكروهة بمثلة في الصحيح مسلم من حديث عبادة فسأتي معنا إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في صلاتكم وأما إن كفرت كفرة زائدة فهذه محرمة وأما النظر الناظر للمصلي فوجده فغلب على ظنه أنه لا يصلي من شدة حركته فعند جماهير أهل العلم هذه الحركات بهذه الكفرة هذه الحركات المتتابعة تبطل الصلاة لو رأينا رجلا وهو يصلي يقفز مثلا هكذا يقفز ثم نقول انه لا يصلي وجمهير العلم يقولون عن هذه الحركات من هذا النوع أنها تبطل الصلاة هذه من هذا الحديث ونبدأ في الدرس القادم بقراءة الكلام النووي ونتحول إلى الباب الذي لاده إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا هذا من ممكن اعطيكم يوم اربعاء انتم مسبقون بثلاث اربعات او اربعات. فالخامس او الرابع اشهد عليك. الله Szanowny <śred> Panie أسئلة كثيرة فمعذرة يعني لا أستطيع أن أقرأها خطا عن إجابتها أخي أسأل عن الخشوع في الصلاة كيف نخشع في الصلاة الخشوع في الصلاة له أسبابه ومن أهم الأسباب أن يتوجه العبد إلى الرب عز وجل بالدعاء ومن أسبابه أن يقلل الإنسان من له ودفع المؤمنون الذين هم في الصلاةهم خاسعون والذين هم عن اللغو معرضون ومن أسبابه التذكير للصلاة ومن أسبابه فهم قراءة ساتحة ومن أسبابه أن تقرأ المحفوظة الجديدة من شخصك للقرآن ومن أسبابه أن تنوع الأفكار التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنوع هذه الأفكار ومن أسبابه كما قال أبو الدرداء من علامة ذلك الرجل أن يقضي حاجته قبل الدخول في صلاةه ولذا منع من كان يجاسعه الأقبثان وكذا ان يصلي الرجل بخبره الطعام فهذه بعض الاسباب التي تعين على الخشوع في الصلاه فالخشوع يحتاج الى تدبر والى فهم ما تقرا وينبغي لكل من يريد الخشوع ان يقرا تفسير الفاتحه وان يعرف معانيها وان تدبرها هل حديث فراك بالسواك خير من 70 فراك بالسواك صحيح لوثي صحيح فأقام على هذا الحديث ابن القيم كتابه المستطاب الذي هو الذين الأولى لطالب علم الحديث وقد وضع ضوابط مهمة جدا في هذا الكتاب كتابه أقام ابن القيم كتابه المنار المنيف على هذا الحديث والحديث لن يثبت من حيث الصنعة الحديثية ذكرت في الدرس الماضي أن الكفار ينبكون كثيرا من مخطوطات المسلمين لماذا يحرص غير المسلمين على كتب المسلمين لأنهم مهل العلم يبحثون عن علم وناس تعاملوا مع حقائق الأشياء بطريقة علمية فوصلوا ولله سمن فمن عرف سمن الله وتعامل معها يصل فهم يستحقون منزلة التي هم فيها وأما نحن فهم الواحد منا ولا حول القوة إلا بالله همه معروف عندكم اتذكر ان لنا كتابا او اكثر تكلم عن تحقيق المخطوطات وتحقيق النصوص تحقيق المخطوطات مما يذلل ويقرب كتاب عبد السلام هارون تحقيق المصحف تحقيق المخطوطات هذا من الكتب الجيدة ويسأل الاخ عن تحقيقات عبد السلام هارون محمود شاكر الفتح ابو غده هؤلاء حقيقاتهم في الذروة يضبطون النص ويتعون عليه ويقابلون عن على النسخ الجيدة وفرسان التحقيق في هذا الزمان قلة وجل التحقيق كما يقول الأخوان المصريين أكل عيش هذه مدرسة كثرة في مصر خاصة وينزم على هذا الفن من لا يعرف ويحتاج أن تكون هناك جهة مسؤولة تقوم اعمال هؤلاء ووقفت على أشياء عجيبه وقفت على بعض الكتب يقول فيها المحققون في الهامش عن آية لم أظهر بها في القرآن الكريم ايه والله وقفت على بعض المحققين يقول على اثر ابن عباس كان من خصال قبلوط عشر وذكر في آخرها منذ العلك فكتب تحت العلك هو البان ومنه ما هو بالنعنى ومنه ما هو القرصة هذا موجود في بعض الكتب ووجدت في طبعث عالم الكتب لكتاب التنبيه الشيرازي في باب المصادقة يقول وقد اختلف اصحابنا الشافعية مثل معتبر التنبيه للتنبيه اكثر من مئة وكلام الشافعية مكرر يقول صاحب التنبيه الشيرازي يقول قد اختلف اصحابنا في السباق على الفيل وعلى الزبازب فيكتب منها المحقق يقول الزبازب كران صغيرة لا شعر عليها المحقق مصور اثنين يركبون على فئران صغيرة ويتصابقون والنووي شرح وهو المطيعي في تكملة شرح النووي على المجموع يقول الزبازب هي القارب الصغيرة لا يتجدين الكبيرة وإنني القارب الصغير ف الذي يقرأ حقيقة فكرت جدا في فترة من حياتي أن أكتب كتابا أسموه إضحكم على المحققين لكن قلت العلم واسم من هذا الاسم العلم اسما من هذا الاسم هنالك اخطاء جيدة غريبه لكثير من المحققين وبعض المحققين لما تلتقي به تجده لا يفهم شيئا ولا يعرف شيئا لا عربيا ولا, ولا كتاب الله لا لم نقرا لا أحد ما ما جلس مجلس علماء لم ندرس الدراسه النظاميه كيف اشترى وهجم على كتب علمائنا ما تدري؟ ولا حول قوة الله بالله والمشكلة بعضهم بحق المخطوطات حققها الجالد الكبار يعني واحد حق الكتاب حقق وحمد شاكر أو عبد السلام عرون أو كذا وبعضهم يتجرع ويقولوا هذا انشر الأول مرة ولن يطلع من قبل أو ما شابه ولا حول قوة الله بالله يا شيخ بعض طلبة العلم يكتبون الملاحظات على الكتاب بالقلم ويسلم الصفحات فماذا تقول في ذلك وحباب تحدثنا كيف يجب أن نتعامل طالب العلم بالكتاب قالوا من لم نسخم جلد الكتاب فإن الكتاب لا يضيء لك ثوائده أو لا يضيء لك ثوائده فالكتاب يضيء لك ثوائده إن كتبت عليه والتعليقات قديما معروفة عند العلماء والكتب يا أخوة أقسام كتاب يقرأ لينقل من القرطاص إلى الراس وهذه المتون وكتب تقرأ لتشرح كما تعملون الآن. كما نعمل الآن مع شرح نوو وكتب تجرب جردة وانصح طالب العلم المبتدي ألا ينشغل بالجرب لان من أكبر أسباب التعالم الجرب المبكر من بدأ بالجرد وقف على غرائب وينتحم الطلبة المتقدمين عنه في هذه الغرائب ويظن نفسه عالما ويصبح ينتحم الناس بملح العلم وبفروع العلم وينفف صلب الأصول وهذه آفة واصلت لكثير من الطلبة بسبب عدم جسو الركب على الركب امام المشايخ الطلبه هل نستطيع ان نقول عن كل شخص يقترس بدعه انه مبتدع لا ليس كل كل من وقع في بدعة مبتدع مبتدعه وليس كل من وقع في الكفر كافرا وليس كل من وقع في الفسق فاسقا اا فاضل الشيخ عبد الله بن حبك احبك الله الذي بن عجله ارايت ان الشيخ ابي رحمه الله قال ان الحجب الاخوان اليردوا 72 فرقة في الحديث فلذا صحيح وما حكم تقبيل الرأس أما حكم تقبيل الرأس فتقبيل رأس الفاضل والعالم جائز شريطة أن لا يكون هذا التقبيل هو شعار اللقاء فشعار اللقاء السلام المصافحة وأما الشيخ إن أراد أن يقبل كل من في المسجد يده على إثر كل الصلاة فهذا شعار الهزدة فتقبيل يد الفاضل والعالم والعادل جائزة على ألا تكون على ألا, ألا تكون لكم دائمة، وقد ألقى ابن مقرئ جزءا طبعا بعنوان الرخصة في تقبل الولد، وألقى ابن عربي في ميلاد داود سجستاني رسالة طبعت أكثر من مرة فنماها الطبل والمعانقة، وألقى بعض المعاصرين كتابا فنماه علام النبيل في جواز التقبيل، وثبت أن ابن عباس لما هيئ الركوبة لأسلافه زيد بن ثابت. وكان يعلمه فلما صائد على على ركابته قبل زيد قبل ابن عباس وذا زيد ركبه الإسلام من عنقه قال الشافعي الجماعة جماعتان ولا معنى له الا واحد قال وكيف ذلك قال الجماعة جماعة اسنام وجماعة ابدان ولما وجد ابدان قوم المشركين بين ابدان قوم المسلمين وابدان القوم المسلمين بين ابدان قوم المشركين لن يكن بلزوم جماعة ابدانهم معنا. قال من معنا؟ قال من دان الله تعالى بكتابه. وسنة نبيه. وحلل ما حلل المسلمون. وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعة ذن. فكل من نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويسهم دين الله فهي من جماعة المسلمين. ولا يجوز البتة لاشخاص او لجماعات ان يعقدوا سلطان الولاء والبراء والحب والغض على اسماء. على اسماء ابتكروها. وهم اخترعوها. هم اخترعوها وافترعوها. ونحن نعتقد اعتقاد جازما ان الشرع قد منظمنا. وان تنظيم الشرع لنا شاخن. فالشرع اوذل علينا ان نجعل مؤسسي ديننا انجازنا التعبير بكلام اصحاب الاحزاب الدنيوية الارضية ان كان لابد من هيئة تأسيسية للحزب، فهيئة التأسيس لحزرنا ابو بكر وعمر واتمان وعلي ونحن وراءه وان كان لابد من اجتماعات فاجتماعنا في صلاة الخمس وان كان لابد من مؤتمرات فمؤتمرنا الجنوعة ومؤتمرنا الحج ونحن مطمئنون وقلوبنا من شرحة تماما لهذا الترقيل ونعتقد اعتقادا جازما ان الخير كله في مسارع الله وانه لو وجد لنا مصلحة ولو كان قيام عز المسلمين بهذه الاسماء وبهذه الوسائل والله الذي لا اله الا هو لذكر صراحة في كتاب الله فالمسلمون قصروا وقصورهم والخلل الذي هو في حياتهم سببه امراض كل وجميع العلل تتفرع عن هذين الأمرين هذان الامران العلماء إن وجدوا عاجزون والابناء جاهلون فان زالت هاتان العلتان زالت جميع العلل الاخرى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم